وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فَمُودَ قَوْمَهُمْ صَالِحًا ۖ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ۚ أَنَعْبُدَ اللَّهَ فَإِذَا هُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۖ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۖ لَّوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكَرُوا وَمَكَرْنَا مَكَرَوْا وَهُمْ لَا يَشْعُلُونَ فَأَوْزُغُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاضِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الذين آمنوا وكانوا يتقون ولو إذ قال لقومه أتئتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لا تئتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون